اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا الكلام كله كان عن المخصص المتصل وكذلك الكلام عن المخصص عن المخصص بالمنفصل لاننا قلنا ان التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينه منفصله على تقييد مدخول كل بما عدا الخاص فلا تصرف في اداه العموم ولا في مدخول هذه الاداه انتهينا بالان من بيان أن المخصص إذا كان متصلا فالأداة اداه العموم تبقى على حالها إذا قلنا أكرم العلماء الليل الفساق الساق المصنف يقول هنا عندنا كما بينا بالأمس أربعة أمور حكم وأداة العموم ومدخول الأداة والمخفص. كلامنا وقع بالامس في الاداه وفي مدخولها قلنا الاداه كل أو الألف واللام لن تستعمل هنا إلا في معناها وهو أن كل أو ألف واللام وضعت بالدلالة على الاستيعاب والشمول فإذا جئنا هنا الى هذا المثال كل بقيت على حاله وهي انها تستعمل في الدلاله على الجميع نعم قلنا مدخول كل يعني العلماء مدخول هذه الأداب مرة يكون له من السعه بحيث يشمل جميع الافراد جميع من اتصف بالعنوان ومره اخرى لا يضيق يكون أضيق من الأول سلام عليكم فلا يكون له مجال بحيث يسع الجميع أما نفس الأذان فهي باقيه على حالها مدخول الأذان مره يكون واسعا يشمل الجميع واخرى يضيق بحيث يخرج منه البعض ثم قلنا حتى المدخول ايضا كما لا تجوز في الأذات فلا تجوز أيضا في البدخول لأن البدخول وهو العلماء استعمل في كل ذات صدق عليها هذا العنوان فكلمة عالم أو العلماء هنا استعملت في الطبيعة بما هي لا في الطبيعة مع ملاحظة الأفراد كما قلنا بالأمس فإذاً لا تجوز لا في الاداه ولا تجوز ايضا في المدخول كما قلنا من هذا كله اذا كان المخصص متصلا اما درسنا لهذا اليوم اذا كان المخصص منفصلا هل استعمال اداه العموم بعد التخصيص في الباقي يكون مجازا ام كما قلنا بالامس ايضا هو حقيقي المصنف يقول نحن قلنا نحن قلنا ان استعمال الاداه قبل التخصيص وبعد التخصيص سواء كان المخصص متصلا او كان المخصص منفصلا منفصلا فاستعمال اداه العموم يكون حقيقيا مطلقا في المستصل بينا بالأمس اما في المنفصل أيها المصلح لماذا يكون الاستعمال ايضا حقيقي الجواب لنفس ما قلناه بالأمس بلا فرق تماما لنفس ما قلناه بالأمس ولنفس ما بيناه سابقا من ان المخصص المنفصل من ان المخصص المنفصل اذا جاء فهو هذا بيناه سابقا المخصص المنفصل اذا جاء يكون قرينه على ان العام على ان العام فيما عدا المخصص إذا قلنا هكذا أكرم كل عالم قبل أن يأتي المخصص المنفصل أكرم كل عالم آه يشمن الجميع إذا جاء المخصص لا تكرم الفساقة منهم إذا جاء المخصص المخصص يكون قريلة على أن المتكلم أراد أراد ما عدا الخاء وعيد العبارة إذا قال المولى لعبده اكرم كل العلماء وسكت هذه الجملة قال سكت المولى هذه الجملة واضحة الدلاله في أن المقصود هنا إكرام المئة عالم إذا كان عندنا إكرام كل العلماء هذا قبل مجيء المخصص أما إذا جاء المخصص وقال لا تكرم الفساق منهم مجيء خاص مجيء خاص يكون قرينة يكون قرينة على أن المولى على أن المولى يريد إكرام ما عدا ما عدا المخطر أو ما عدا هذه العباره قبل ما جئ القرينة المطلوب إكرام الجميع بعد مجيء الخاص المنفصل مجيءه يكشف عن أن على أن المراد الجدي للمولاه ليس هو إكرام الجميع بعد مجيء الخاص مجيء الخاص يكون قرينة على أن المراد إكرام ما عدى الخاص فإذا قلنا لا تكرم الفساق منهم وكان الفساق مثلاً لا سمح الله وكان الفساق عشرة وكان الفساق عشرة فهذا يعني أن مجيء الخاص يكشف عن المراد الجدي للمولى وهو أن المولى لا يريد إكرام المئة وإنما يريد إكرام التسعين وليس المئة بل أخرج العشرة هذا واضح؟ خب استعمال الأداث هنا استعمال مجادي يقول لا استعمال حقيقي لأن الأداث قبل التخصيص وبعد التخصيص معناها واحد الأداث أداث العموم قبل التخصيص وبعد التخصيص معناها واحد قبل التخصيص واضح المفصل يقول وبعد التخصيص الخاص حينما جاء التفتوا الخاف حينما جاء حينما جاء لم يقيد الاداه وانما قيد المدخول قيد العالم صحيح او لا من ناس سابق الخاف عندما جاء لم يقيد العموم اداه العموم وانما قيد المدخول التفت لا تكرم العالم الفاسق فالفاسق هنا دخل على المدخول وليس على الأداف وإلا فالأداف قبل التخصيص موضوع على العمور بعد التخصيص باقي على حاله كلمة العابل حيد مضاق إلى المدخول لا إلى الأداف هذا واضح أو لا فمضاف إلى المدخول يعني إلى العالم التفتوا لا تكرم العالم الفاتح أو أكرم العالم العابل فالمقيد هنا مو الأداء المقيد هنا مدخول الأداء ثم يقول ولو سلمنا ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن القيد أن الخاص هنا يقيدنا سلعمنا لا المدخول لو سلمنا بهذا لو قلنا ان القيد هنا ان الخاصه هنا جاء لتخصيص نفس العموم ليس المدخول لو سلمنا بهذا يعني لا تكرن الفستق جاء قيدا للعموم لا للمدخول لو قبلنا هذا لو قبلنا هذا مع ذلك نقول مع ذلك نقول الاداه استعملت في معناها وهو الشمول والاستيعاب غاية ما هناك التفتت غاية ما هناك أن الخاصة إذا جاء لم يسقط عفوا لم يجعل استعمال العموم مزال وإنما أسقط العموم أسقط العموم عن الحجية في الجميع فقط أما الاداه فهي مستعملة في الجميع إذا جاء القيد إذا جاء الخاص لا تصرم من الفستاقة منهم هذا إذا جاء وقلنا هو تخصيص من عموم لا بالمدخول لو سلمنا بهذا مع ذلك نقول الاداه كل مستعملة في العموم والشمول غايه ما هناك مجيء الخاص يسقط يسقط الأداف ليس عن الاستعمال عن الحجية عن الحجية في الخاص فهي حجة في الباقي وهذا يعني أن مجيء الخاص يكشف أن المراد الجدي للمولى بعد التخصيص إكرام ما عدل مخصص ما عدل خاص فقط هذا هذا أولا الخطوة بالنسبة لك إذا أردت في بحث حتى نطبق هذه العبان وضحي نطل جديد قال هذا الكلام كله عن المخصص بالمفتسل يعني العام الباقي وكذلك الكلام عن المخصص بالمنفصل الكلام الكلام لماذا؟ لأننا قلنا إن التخصيص بالمنفصل شنو معناه؟ معناه جعل الخاص قرينه على تقييد على تقييد شنو؟ مو لأذاك العالم فالقيد مربوط بالعالم العازل وليس باداه العالم على تقييد مدخول كل وهو العلماء بما أدرها؟ يعني المطلوب إكرام المطلوب إكرام العلماء الذين لم يخططوا فلا تصرف في اداه العموم كل بل هي باقية على حالها بل يمكن نقول ولا في مدخولها أيضا مدخول الاداه العالم والعالم وضع لماذا؟ كما قلنا بالأمس وضع لكل ذات استفصت لألوان العلم. هنا ايضا العالم بقيت على حالها متصفه بكل ذات اتفقت بهذا العنوان فهي باقيه على حالها ومستعمل المدخول في العلماء ايضا ويكون ايضا من باب تعدد الدال والمدلول بيناه بالامس قلنا العالم دال مدلولها كل ذات اتفقت بالعلم العالم دال مدلولها كل ذات اتفت بعنوان العدالة ولو فرض هذا ولو سلمنا جدلا ولو فرض أن المختص المنفصل ليس مقيدا للمدخل لماذا بل العموم ليس مقيدا لمدخل ليس مقيدا لمدخل أدات العموم لو سلمنا بهذا بل هو تخصيص للعموم مو للمدخول للعموم نفسه سلمنا بهذا فإن هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه العام هو البعض حتى تقول مجاز لا بل بقيت كل على حالها حتى يكون مجازا بل إنما يكشف الخاص بعد مجيئه عن أن المراد الجدي من العام هو ما عدل خاص ما عدل مخصص انتهينا من هذا المطلب مطلب جديد وهذا المطلب. لو سلمنا أن مجيء العابد مزيج لا ترى بالباطل قيد دون المدخول هذا. لو سلمنا بهذا هذا مو معنى أن نستعمل الأدات في البعض حتى تقولون مثلا لا بقيت على حالها رأيت ما هنا أن مجيء الخاص يكشف أن مراد المولى جزدي ادرب ما على الخاص فقط. فهو يقتضى ان الحديه في في عن الحديه في المخطط في حته وهذا لا يعني ان نصل مستعمله الباقي مجاني ولذا قلنا بأن لا يستطيع استعمال بعض بدل كل بعض التخصيص هذا يعني استعمالها ليس استعمال حقيقي مجاني مطلب جديد إذا جاء عمود هذا حصر السؤال إذا جاء عام، إذا جاء عام، ثم خصص ذلك العام، ثم خصص، فقد خرج منه الخاص هذا واضح، هذا واضح. إذا جاء عام، ثم جاء له مخصص، متصل أو منفصل، مجيء المخصص، مجيء الخاص. يخرج به يخرج به البعض يخرج به البعض المخصص واضح بعد هذا إذا قلنا أكرم العلماء إلا الفساق ونفرض الفساق عشرة نفرض الفساق عشرين نفرض الفساق خمسة هكذا الخاص إذا جاء يخرج هؤلاء هذا واضح لا أشكال فيه إنما السؤال هنا إنما السؤال هنا العام بعد التخصيص هل هو حجة الباقي؟ الباقي انتبه مو حقيقي ومجادي لا هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي ام لا ماذا يعني هذا الكلام بالتخصيص خرج الباقي ولا اشكال في ذلك الا لنفرض أنه بقي بعد التقصيص بقي تسعون تسعون الباقي هؤلاء المفروض عدول ونكرمهم الآن أنا المخاطر لو شككت هذا نحل الكلام السؤال لو شككت أن المولى عندما خاطبني باكرام التسعين بعد التخصيص التفت الى زيد من الناس العالم ورأيت زيد العالم يفعل بعض المكروهات زيد عالم لكن يفعل بعض المكروهات او يترك المستحبات وشككت هذا زيد العالم هذا زيد العالم بتركه للمستحبات بفعله للمكروهات هل خرج عن الإكرام أيضا ودخل ضمن الخاف فلا يكرم أم هو باقي تحت العام الذي بقي بعد التخصيص فيكرم اعيد السؤال أعيد السؤال إذا قال المولى إذا قال المولى أكرم العلماء إلا الفساق وكان الفساق عشرة هؤلاء خرجوا خرجوا بالتختيص بعد فبقية تسعون التسعون الباقي الآن نجي التسعين الباقي نظرت إلى زيد العالم وشككت بعد أن رأيت منه بعض التصرفات التي قد قد أقول دخل في الفساق مثلا رأيته ترك, بعض ترك المستحبات أو فعل بعض المكروهات وشككت بفعله هذا دخل في العشر أيضا فأصبحوا 11 أو بقيت تحت هنا الفرد المسكوك الذي كان من العام بعد التخصيص الفرد المسكوك يكرم او لا يكرم لا مثال اخر المولى قال اكرم العلماء الا الفساق شككت ان علماء المنطق علماء الفلسفه فساق ايضا اولى شككت في هذا بناء على ما يزعي البعض ان الفلسفه قد تكون كفره ودصدقه وشركا الى اخره شككت الرجل يقرا فلسفه عالم فلسفه هل هو من ضمن المكرمين لو لا ادخله ببعض الصفات فالفرض المشكوك يدخل مع العام الباقي بعد التخصيص او يلحق ايضا بالخالف هذا معنى ان العام الباقي أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي أو لا هذا معنى السؤال سؤال واضح هنا نقول إن قلنا إن قلنا العام حجة في الباقي الباقي انا غير المخصص حجة في الباقي فالمشكوك يدخل تحت العام فيجب إكرامه فتاركوا بعض طارق المستحبات يكرم فاعل المكروهات يكرم علماء المنطق يكرمون علماء الفلفتة يكرمون لأن أنا أشك أشك لم أحرج أنهم من الفتفة حتى يمكن أن يدخلوا مع الفتفة فضع أما لو قلنا لا أن العام ليس حجة الباقي وانما هو حج فقط فيمن احرزت احرزت باليقين عدالته اذا قلنا هكذا فالفرد المشكوك يا مولانا لا يدخل أين لا يدخل لا يدخل تحت العام الباطل لماذا لاننا قلنا العام يكرم من احرز باليقين عدالته وهذا لن نحرز علماء المنطق لن نحرز علماء الفلسفة لن نحرز الفرد الثالث للمستحبات لن نحرز الفرد الفاعل للمكروهات لن نحرز فما ضمنا لن يحرز عدالته فلا يدخل في العام وإنما يدخل في الخير واضح الفرق بين الأمرين الفرق بين الأمرين واضح يصير هذا هو الفرق بين الأمرين ايها المصنف ما تقول يقول ان الاقوال في المساله كثيره ايضا قول يقول العام بعد التخصيص ليس حجه الباقي مطلقا واضح معنى مطلقة بعد المخصص كان متصلا او منفصلا هذا قوله قول يقول وحول المفسر أيضا العام حجة في الباقي مطلقة يعني كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا هذان قولان قول ثالث يقول أفصل كما فصلنا للأمس يقول أفصل بينما إذا كان المخصص متصلا فالعام فج في الباقي بعد التخصيص وبينما إذا كان المخصص منفصلا فالعام ليس حج في الباقي وإنما حج فقط وفقط وفقط في من أحرز دخوله تحت عنوان الله. هذا القول الثالث القول الرابع عكس الثالث تماما عكس الثالث والمصنف يقول نحن مع القول الثاني أن العامه حجة مطلقه في الباقي دليلك أيها المطمث يقول أنا لست بحاجة إلى دليل لماذا؟ يقول هذا البحث هذا متفرع على البحث بالامس إذا قلنا كما قلنا بالامس إن قلنا ان الاستعمال العام بعد التخصيص استعمال العام هو استعمال حقيقي لا مجازي اذا كان الاستعمال حقيقي الاستعمال الحقيقي حجه في المستعمل فيه او لا خلط كان نحن لا بحث عندنا نحن بالامس قلنا ان الاستعمال العام بعد التخصيص حاله حال استعمال العام قبل التخصيص حقيقي يعني استعمال حقيقي إذا كان الاستعمال حقيقيا فنحن اليوم نصنع حجل هذا البحث نقول اليوم أيضا أن الاستعمال العام في الباقي بعد التخصيص يكون حجه نعم إنما يسأل عن الدليل من قال بالأمس استعمال العموم او العام في الباقي بعد التخصيص استعمال مجازي لماذا مجازي لانه استعمال للعام في غير ما وضع له كما قال اصحاب المجال صاحب المجال اسالوه عن الدليل اما نحن فلا نسال عن الدليل لاننا قلنا بالامس استعمال العام في الباقي بعد التخصيص استعمال حقيقي اذا كان حقيقي فهو حجه نعم اصحاب المجاد اختلفوا بعضهم قال هكذا استعمال العام في الباقي بعد التخصيص بحث الامر مجاد مجاد واستعمال العام في الباقي بعد التخصيص حجه شلون تخصيص المجال. قول يقول كما قلنا بالأمن استعمال العموم أو العام في الباقي بعد التخصيص بالأمن قال استعمال مجازي صحيح؟ خل اليوم يقول المفضل نقول بالأمن مجاز أما اليوم نقول هو حجة هذا قوله هذا قول لمن العابدين هذا قوله وقول آخر يقول لا بالأمس مجازون وباليوم أيضا مجازون لماذا قالوا نحن كجحا كجحا جحا سألوه قبل أربعين عاما اشتد عمرك يا جحا قال أربعين أو أربعون بعد أربعين سألوه أيضا عمرك كم قال أيضا أربعون قالوا يا سبحان الله قبل أربعين أربعين وآلاء لماذا قال لأن كلمة الرجال واحدة ما بتخيل كلمة واحدة مثلا الكلمة واحدة الرجل إذا قال كلمة عليها هؤلاء قالوا بالأمس قلنا مجان تريدون نقول اليوم مجه لا كما قلنا بالأمس مجاز اليوم أيضا نقول مجان لماذا استعماله لأن استعمال العام في الباقي مجال. شقد الباقي تسعون مجاز استعمال العام في الثمانين أيضا مجال. استعماله في السبعين أيضا واقتر. نعم نعم. هذا السؤال بحاجة إلى بحث بعض المجازات أقرب إلى الحقيقة او لا. هذا بحث إذا قلنا نعم بعض المجازات أقرب فلنبحث أي المجازات أقرب ذاك نقول حقيقي ذاك إذا كان عندنا إذا كان عندنا بعض المجازات أقرب اذا فنقول أقرب المجازات إلى الحقيقي حقيقي إذا كان عندنا أما المجاز البعيد فليس بحقيقي واضح هذا البحث أيضا اعتقد كلام زائد منه بحث اخر ايضا بحث البحث الخامس نعم بعدين نكون في مجال التسويه قبل بعد المخطف. على رأي بعض هذا من جلسه قال قمنا نذا اليوم نكون بعضهم صار الله نحن الكلام هذا لا يتغير بالامس قلنا مجاز اليوم نقول ليس بحجة فهو مجاز نقرأ هذا المطلحة إن صلب طبعا قال مطلب مجري يعني مطلب ليس دقيقة قال حجية العام المخصص في الباقي إذا شككنا شوفوا الكلام كله في الشق إذا شككنا أن علماء المنطق بقوا تحت العام علماء الفلسفة بقوا تحت العام أو لا شتتنا يكرمون لا يكرمون إن قلنا العام في الباقي حد يكرمون إن قلنا العام في الباقي ليس حد لا يكرمون قال إذا شتتنا في شمون العام المخصصة بالناس هذا العام المخصصة لبعض أفراد الباقي من العام بعد التكسير بعض أفراد يعني علماء المنص. والفلسفة. فهل العام فج في هذا البعض المشكوك أو لا إن قلنا حج يكرز لا لا يكرز العام فج في الباقي فيه تمسك بظاهر العموم لإدخال الفرد المشكوك في عقم العام أمذر أقوال القول الأول الأقوال المصنف الأقوال في جانب مثلاً إذا قال المولى كل ما أنقاه، ثم استثنى من العموم بدليل خاص متصل منفصل لا فرق لا فرق أو منفصل استثنى ماذا؟ استثنى الماء المتغير بالنجم واضح فهذا ما هذا طلع حرجه ونحن احتملنا شككنا احتملنا, احتملنا احتمال آخر. احتملنا استثناء الماء القليل هو متغير ملاقي للنجاة فقط المتغير استثناء للخاص لكن نحن شككنا الملاقي للنجاة القليل هل هذا يدخل في المستخرج في الخاص المستثناء ام يبقى نحن شككنا المولى ما قال لنا. فهنا ماذا نقول ندخله تحت العام أو يخرج مع الخاص ونحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقين للنجاسه بدون تغيير. ناس يسوي. فإذا قلنا بأن العام المخصص حجة الباقي، هذا الاحتمال مطرود. نطرد هذا الاحتمال ونقول ظاهر العموم يشمل حتى الفرد المشكوك. فهو داخل مع العام. وهذا أخطأ فيحكم عليه ما طاهر فيحكم عليه ما ليس مستثناء وإذا لم يقل بحج في الباقي يعني العام في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلق لا إلى الأرض لا إلى السماء لا دليل عليه من العام فلنلتمث له دليلا آخر يقول بطهارته أو يقول بنجاسته يبقى نفسه معلق لا يروح لا مع الخاص يروح مع الخاص يقول له أنت مام ما استخرجت لم تستخرج مثلي لم تستثنى يجي إلى العام يقول له أنت موم الجماعة رح غير جير مقارنة فالمسكين يبقى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين كما يقول القرآن الكريم متحيرا والأقوال في المسألة كثيره قول يقول بالتفصيل بين المخصص بالمتصل فيكون حجه في الباقي يعني العام وبين ال أو يمكن نقولها بالعكس بين المخصصين بالمتصل فيكون العام الباقي بعد التخصيص حجة الباقي وبين المخصصين بالمنفصل فلا يكون العام حجة الباقي بل هو حجة فقط وفقط فيما الأحرز دخوله تحت العام الباقي وقيل القول الثالث وقيل بالعكس الثالث. والحق في المسألة كما يقول المصنف الحجية المطلقة مطلقة واضح بعد معناها معناه؟ المخصف أو المخصف. لماذا؟ لأن أساس النزاع ناشئ من النزاع في المسألة السابقة وهي أن العام المخصف مجاز في الباقي أم لا؟ شو نقول لله تقوله اليوم ومن ومن طالب المجاز تشكل في ظهور العام وحجية العام في الباقي من جهة أن المفروض أن استعمال العام في تمام الباقي بالأنف ماذا قال؟ مجاد واستعماله في بعض الباقي في الثمانين أيضا مجاد آخر واستعماله في السبعين أيضا مجاد ثالث فيقع النزاع في أن المجاد الأول أقرب إلى الحقيقة أو لا المجاد الثاني أو الثالث او لا اقربيه في احدهما فيقع النزاع في ان المجاز الاول التسعين أقرب الى الحقيقه فيكون العام ظاهرا فيه او ان المجازين في التسعين في الثمانين متساويا فلا يوجد احدهما اقرب فلا ظهور في احدهما فاذا كان المجاز الاول هو الظاهر يعني الاقرب كان العام حجه في تمام الباقي وإلا إن المجازات كلها مرتبة واحدة ما هو أقرب أبعد كلها مرتبة واحدة وإلا فلا يكون العام في الباقي حجته أما نحن المتنفس يقول أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة كما تقدم بالأمس ففي راحة من هذا المزاج نحن ما في هذه نحن في راحة من هذه المشكلة لأننا قلنا ان اداه العموم باقيه على مالها من معنى الشمول لجميع افراد مدخولها فاذا خرج من مدخولها بعض الافراد بالتخصيص بالمنفصل او المنفصل المستفصل او المنفصل فلا تزال كما قلنا بالأمر فلا تزال الاداه داله على العموم الباقي في فهي حجه في الباقي فلا تزال دلالتها على العموم باقيه على حالها وانما مدخولها كما قلنا بالامس يضيق تاره ويسع تاره اخرى وانما مدخولها تتضيق دائرته كما قلنا بالتخصيص اما الالاف باقيه على حالها فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص يعني حكم العام بعد التخصيص هو حكمه قبل التخصيص من اي ناحيه في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن ان يدخل فيه وعلى اي حال بعد القول بان العام المخصص حقيقه في الباقي على ما بيناه متى بالام لا يبقى شك في حجيه العام في الباقي اذا حقيقي فحجه وانما يقع الشك على تقدير القول في أصحاب اصحاب المجاز ماذا يقولون هنا قال فقد يقول هذا قوله فقد نقول اصحاب المجاز أنه حج شوفوا بالعنس مجاز واليوم قال حج هذا قوله فقد نقول أنه حج إنه حج في الباقي على هذا التقدير وقد لا نقول قول آخر وقد لا نقول لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحج لا اختلفوا بعضهم قال هناك مجاز هنا حجه بعضهم قال هناك مجاز هنا أيضا مجاز, مجاز ليس بحجه كما توهم ذلك بعضهم البعض توهم كل من يقول بالمداد قال بانه هنا ليس بحجه المطنف يقول لا بعضهم قال هناك مداد وقال هنا حجه بعضهم قال هناك مداد هنا مداد ليس بحجه هذا البحث اتضح ايضا اتضح البحث صلى الله على محمد والاه فاضل